اللهم لا اله الا انت وحده في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا أتوا لو تتكرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخرون منهم طولهم حيث وجدتمهم على متن تاخذون من ولا, ولا نصير إلا الذين يصلوا صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو اِنَّ تَنزِيلَكُمْ فَلَن يُقَاتِلُكُمْ وَاَن يُقَوَّلَ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما هدوا إلى الفتنة أركسوا فيها Tá Lailah tandi hukumguaulku hi laikus lalamaangku ku ay di yanggung sang khumang kotulumm hai седьм